حديثنا اليوم يدور حول صورة وصفة من صفات الشخصية المسلمة شخصية المسلم شخصية متميزة فريدة لا تذوب في الآخرين ولا تسير وراء التقليد الأعمى لا تلتقط عادات أو تقاليد أو قوانين او مناهج او اساسيات او سبل تفكير من هنا او من هناك وانما المسلم يتلقى عن الله سبحانه وتعالى سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يؤكد فينا هذا المعنى ويعلمنا ان تكون لنا الشخصيه المتميزه المستقله يعلمنا فيقول لا يكن احدكم يقول إن أحسن الناس أحسنتوا وإن أساءوا أسأته ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم هذا هو ما يدعونا إليه ديننا وما يحثنا عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم